لا أقسم بيوم القيامة، ولا أقسم من نفس اللوابة، أيحسبني النجم عظيم. أماما يسأل هيا نيوم القيام فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس من يقول إنساء يومين أين المفر كلا المستقر ينبأ الإنسان يومئذ بما قدم وأخر بل الإنسان على نفسه بصيرا ولو أنقى معاميرا لا تحرك به لسانك لتعجل به إن عليك جمعه وقرآن فإذا قرأناه فاتبع قرآن ثم إن علينا بيانه. كلا بل تحبون العاجلا وتذوقون وما يذناظر إلى ربه ناظر ووجوه يومئذ باسر تظن أين يفعل بها كلا إذا بلغت والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق فلا صدق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إليك أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن سدى. ألم يكن من مني كَانَتْ عَلَاقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّى فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَى أَلَيْسَ اللَّهُ بِقَادِرٍ عَلَى أَنْ يحيي